قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفي بل كلبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمرهم مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرق والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد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 وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبسهم من خلق جديد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 للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وَتَقُولُ هَلْ من مزيد وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء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 كان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراع ذلك حشر علينا يسير